وَم يَقُنُت مِن كَُّ لِلهَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَععمل الْ الصالحَ وَوتَععمل صالِحًا نُؤْتِهَا أَجرَْهاَا مَرْوتَين وَأَْتَدِناَا له لِسْقَنكَرمام وَمَ يَقُنُتْ مِنْ كُ لللهَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَععمل الصالِحَ وَوتَععمل صالِحًا النُؤْتِهَا أَجرْهاَا مَرْوتَين وَتَدِنا لَله لِسْقَنكرمام ومن يقلت منكم ان لله وَرَسُولِهِ وتعمل صالحا وتعمل صالحا يؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 إِنِ اتَّقَيْتُمَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم, ويطهركم تطهيرا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 واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا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 100-إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والالصائِمِينَ والصائماتِ والالحافظينَ فروجَهُم والحافظات والالحافِظينَ فرُوجَهُم والحافظات والالذاكرِرينَ الله كثيرًا والالذاكررات والالذاكرِرين اللهه كثيرًا والالذاكرَاتِ عَ الله لَم عدَّ اللله لَهُم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 وَماَا كانَانَ لِمؤمنِنِه وَل مُؤمنِنَةٍ إذَا قَضَ اللهَّ وَرَسُولهُ أمْرًا أَ يَكُونَ لَهُ الْخيرَةُ مِن أأَمْرِهِم وَمي عصِ الله وَرَسُولهُ فَقدد ضَلَّ قَلَلًَا مُبام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 وَإذتقولُ للَّذأَن عممَ اللهَّهُ عَلَيهِ وَأَنْ عمْ تَ عليهلَيْهِ أأَْمسِك لَْيكَ زَوجَكَ وَاتَّقَِّ وَتُخْفيِي ف نَفْسِكَ مَ اللهَّهُم بدهِ وَوتَخْشَ الن سوَواللَّ حقَُّ أن تَخْشال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 لَمماا قَضَزَيدم مِنْهَا وَطَ زَوجناكهاَا زَوجناكه لِكيلى يَكونَ على المُؤمنِنينَ حَرَج فيِي أأَزْوَاجِ أَذِعيا إِنْ إذا قَضَوْ مهُ وَطر وَكَانَ أأَمرُ الله مَفرْول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 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خله من قبل وكان امر الله قد رم قدران ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خله قبل وكان امر الله قد رم قدران الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا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 ما كان مُحَمَّدٌ ابا احد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتما النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن ولكن رسول الله وخاتما النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ويا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ويا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة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 وَوكان بِالمُؤمنِينَ الرحيمام هوَّذ يُصلّ عَلَيكم وَملاائكَة لُخررجَك لُخرِرجَكُم مِنَ الظُلُمات إلى النُ وَوكان بِالْمُؤمنينَ الرحيمام تحيةهمم يَووم يقَونَهُ سلام فحييتهمم يهُ يلْقونَهُ سلامُ وَعددلَهم أأَجرًْا كَريمام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام واعدل لهم اجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم سلام واعدل لهم اجرا كريما يا ايها النبي اننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا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 ولا تضغ الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تضغ الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم الله وكفى بالله وكيلا ولا تضغ الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم الله وكفى بالله وكيلا يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها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 يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجوره وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن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 147- وقالنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما أفا اللهم عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين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 وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ إِن كُنْتَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عليما حليما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 وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ إِنَّ كُلَّهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عليما حليما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 وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ إِن كُنْتَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبتك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا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 وَإذاَا سَأْلتُمُهُ نَّمَتَعَم فَسْألُهُ مِن وَرائِِجاب ذَلِكمم أَقْهَر لِقُلوبكم وَقُلوبِهِم وَما كانََ لكمْ أَنْ تُعذُ َسُول اللهَّ وَلاَا أَنْ تَنكِقُم وَلَا أَن تَكِحُ أَزْوَجَمُ مِ بَِهِ أَبَدَام إِ ذَِكُم كانََ عِدَ اللهَّهِ عظِيمَام يا أيّهَا الذيذينَ آمنهُ لا تدخُلُوا بيوتَ النَّبي إلاا أي يُْذَنَ لكمْ إى طَعام إِلاا أي يُؤْذَنَ لكممْ إلىى طَع م غَيْرَ نظِرينَ إهُ لكن إذا دُريتُم فَدُخُلم فإِذا طَعِمتُ فَتَشروا وَلا مُسْأسينَ للحَدف إِذَِم كانَ يُغْذ النَّبِيَ فَيَسْستَحمك واللههُ لا يَسَْحِن الحقّ وَإِذاَا سَألتمُهَُّ مَتَعَ فَسَلهُ مِنْ وَرحِجَاب ذَلِكمُم أَظهَرُ لِقُلوبِكُمْ وَقُلوبِهِم وَما كانََ لكُمْ أَنْ تُعْذُ َسُول اللهِ وَلَا أَن تَنكِحم وَلَا أَنْ تَكِحُ أزْوَجَموا مِن بَعِهِِ أَبَدَام إِذَِكُم كانَانَ عِدَ اللهِ عظيما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 وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن مِن وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن, ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إ تبدوا شيءئًا أَوْ تُخفُوه فَإِن الَّه كان بكلّ شيء عمام إ تبد شيءئ أَوْ تُخفُوه فَإِن الَّه كان بكلّ شيء عمام إ تبد شيءيئ أَوْ تُخفُوه فَإِن الَّه كان بكل شيء عمام لاجنَا حرهِ فيِي أأَبائِهَِّ وَلا أَابنائهم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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء, إخوانهم ولا أبناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا لا جناح عليهم في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله واتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا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 والَّذين يُعْذونَ الْ المُؤمنينَ بِغَيْرِ مَككتَسَبوا وَقد يحتمَلوا بُهْتَانَ وَإسمًَا مُبينام والذين يُؤْذُونَ المُؤمينَ والمؤمناتِ بغَيرْرِ مَككتَسَبوا وَقد ي أيهَ النَّ ب يُقُِّأَسْواجِكَ وَبناتِك وَنِسامؤمننين وَنِس المُؤْمنِنينَ يدينَ عَلَهِ مِن جَلَابِبِ ذَلِكَ أَدنا أي وَعرَفنَ فَلاَا يُؤْهَين وَكانَ الله وَفورًا وحيمام يا أيهََّبي يُقُلِّ أأَسْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِس المؤمنِنين وَنِس الْ المُؤْمنِنينَ يُدلينَ عَلَْهَِّ مِن جَلَابِبِ ذَلِكَ أَدن أي وَعرَفْنَ فَلَا يُؤْهَين وَكانَ اللهَّ وَفورًا وَحمام ي أي يهََّبيِي يُقُلِّ أأَسْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِس إ المؤمنِنين وَنِس إ الْ المُؤمنِنين يُدرينَ عَلَيهَِّ مِن جَلَابِبِ ذَلِكَ أَدن أي وَعرَفْنَ فَلَا يُؤْذَين وَكَانَ اللهَّهُ وَفُورًا وَحمام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 ملعونين ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتلوا ملعونين ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتلوا سنة الله في الذين خلون من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سَُّة الله في الذيينَ قَلَ مِ ق وَلَ تَجد لسنة الله سُنة الله تبدلَ سُنَّةَ الله ف الذيينَ قَلَ مِن ق وَلَ تَجد ل سُنَّة الله تبدلَ يسَل كَّ سُعَ الساع قُإِ ن المهاع دََّ وَما يدركَ عََّ الساعثََتكون قبام يَسْأَلُكَ النَّاسُ عن السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ الله لعن إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَوْمَ تُ قَب جم ف النَّ يَقولون يقولون يلَتَنا قعن الله وَقعنَ وسولام يَوْمَةُ قَب جم فَّار يَقولون يقولونَ يلَتَنا قن الله وَقعنَ وسولام يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبلا وَقالوا رَبنَ إِا أَقنا سادَتَناَا وَكُبرنَام وَقالوا رَبن إِ قَن سَادَتَناَا وَكُبر أَنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلّونَ السَّبِلَام وََبن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 <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجي هام يا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله قالوا فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجي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 يُسلح للَ عمالَكم وَيغفِ لَكم, لكم ذُنُوبَكُ وَماي يُطْنِع إ الللهه وََرسُولهُ فَقد فازَ فَوزًا عظمام يُصْلِح لكممْ عْمالَكم وَيَغْفِ لَكم ذُنوبَكُمْ وَما يُطنِعِ الللهه وََسُولهُ فَقد فازَ فَوزًا عظمام يُصللِح ل عْمالَكُم وَيغفِ لَكم ذُنُوبَكُ وَماي يُطْنِع إللهه وََرسُولهُ فَقد فزَ فَوزًا إن عرضْن الأمانَة على السماواتِ والأرضِ والْجبالِ فَأَبييين أي يَحمِلناهام فأَبينَ أي يَحمِلناَا وَأَشْفَقُونَ منها وَوحمَ الإِسَُ إه كانَبل مَن جَولام. إ عرضن الأمانة على السماواتِ والأَرضِ والْجبال فأَبين أيأَ يَحمناها فأَبينَ أي يَحمِلناَا وَشفَقونَ منِها وَوحمَ الإِسَانُ إه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 لعدذبَ الله المنافقين والمُنافقاتِ والمُشركين والمشركات وَيتوبَ الله على المُؤمنين والمُؤمننات وَوكانَ الله وَفور الرحيم فعدذِبَ الله المنافقين والمُنافقات والمُشركين والمُشركات وَيتُوبَ الله على المُؤمنين والمُؤمنات وَوكان الله وَفور الرحيِيم 113. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 114. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 115. وكان الله غفورا رحيما 116. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله <الانتصفح> الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الاخره وله الحمد في وهو الحكيم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله الذي <الانتصفح> له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وله الحمد في <لله> الاخره <الانتصفح> وهو الحكيم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الاخره وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء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 قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِي الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا في كِتَابٍ مُبِينٍ يعلم مَا يَلِجُ في الأرض وَمَا يخرج مِنْهَا وما يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ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 أولائك لهم مغفرة ورزق كريم ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك أولائك لهم مغفرة ورزق كريم ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولائك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 انزل اليك من ربك هو الحق هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل هو الحق هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد وَقال الذينَ كََْمُ هلْ نَدُلُّكُمْ على رَجلُ يُنَبِعُكُمْ إذ مُّقُم كلُ مُ مَززَّق يُونَبّعُكُم إذ مُّقُ كل مُمَزَقٍ إِكُم لَ فِي خلَقٍ جَديد وَقال الذيِنَ كَفرمُ هلْ نَدُلُّكُمْ على رَجلُ يُونَبّعُكُمْ إ مُّقُُم كلُ مُ مَززَّق يُونَبّعُكُمْ إَا مُِّقُُم مُمَزَّقٍ إه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 بل للذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد افترى الله كذبا ان به جنة لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افترى الله كذبا ان به جنة لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد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 إن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ اسْقُطِي عَلَيْهِ بِرَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَلاقدَ آتنا دود منِ فضلَ ياجب ياجبال أوِ بمعَ وَطيرَ وَأَلَ لَ خَدي وَلاقد آتَينا انعمل سابغات وقدر فِي السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير انعمل في السرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير انعمل سابغات وقدر في السرد واعمل صالحا اني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 وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داوود شكرا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور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 فَلَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتٍ فَلَمَّا خَرّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ فَلََّ قوَضيناَا عَلَيْهِ الْ المَوْتَ مادلَهُ على مَوْتِه ماذا الهُم علىى مَوْتِهِ إِلاا داَّة الْ الأأَْرض تَأْتُلُ مِن سَأةً فَلََّ خَروَتَ بَينَةِ الجّأََّ كانَانوا يعونَ الغَيبًاَّْ كانَانوا يَعلمونَ الْ الغيب, الغَيْبَ مَا لَثٌ فيِي الْ العذاابِ لقد كان لسباء في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 أَعرض الْ الفَأر سَلناَاعَلَْهم سَيل العرمِ وَبدَدناهم بجنَّتَْم وَبدَدَّناهُ بجََّهم جَتَل جتيل دَ تَغقُ خَنطيم وَثلٍ وَشيَئِن منِ سدر قليل فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ دَوَاتَايْنِ خَمْطٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ أَعرَضُ الْ فَأر سَلناَا عَلَْهم سَيل العرِمِ وَوبَدناهُ بجنَّتَْه وَبَدَّلناهُم بجنَََِّم جَتَْ جََّتين دَ تَغطُ خَمطم وَثلٍ وَشيَئِنٍ منِ السِدِِز قَل دتلكَ جَزَنهُ بماَا كَفَ وَهنجاز ذالك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرنا ماهرا قرى طاهره وقدرنا فيها السير سير فيها لياليا واياما امينين وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى طاهرا قرى وقدرنا فيها السير سير فيها لياليا واياما امينين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 أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم, ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فقالوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَظَلَمُونَ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا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 وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ وما كان لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سلطان الا لنعلم الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء خبير وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك وربك على كل شيء خبير وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ خَفِيبٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ لا اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ في ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأرض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 لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرْوَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ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 قل لا تسالون عما اجرنا ولا نسال عما تعملون قل لا تسالون عما اجرنا تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم جع بنا ربّنا ثمُ يفتخ بين نامام ثم يَفتح بين نابِ الحقي وَوهو الفَاحُ العمقل يجع بنا رّنا ثمَُّ يفتخ بين نامام ثم يفتح ب نابِحقق وَوهو الفَاتاح العم قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاؤُكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلَا حَقٍّ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاؤُكَ له شركاء بل هو الله العزيز الحكيم بل الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا و ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 وَيقولون مَتَ هذا وَعدْدون كُ تُمْ صادِقين وَيقولُونَ مَتَ هذا وَعدْدون كُ تُم صادِقين قُكُمّ عَُ يَووم ال لا تَسَخرِرونَ عَنْهُ ساعزًَا وَلا تَسَقذِلون قُلَّكُمّ عَُ يَوِْ لا تَسَخرِرونَعَنْهُ ساعزَون وَلاَا تَسَقذِلون قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عَنْهُ ساعة ولا تستقدمون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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل المكر الليل والنهار بل المكر الليل والنهار اتامروننا أن, ان نكفر بالله ونجعل له اندد واسر الندامه لما راوا العذاب واسر الندامه لما راوا وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون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 وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن, نكفر بالله أن نكفر بالله ونجعل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 وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي بِصُورِ الرِّزْقِ لَمُقْتَدِرٌ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي بِصُورِ الرِّزْقِ لَمُقْتَدِرٌ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَجْزَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا اولادكم بالتي تقربكم بالتي تقربكم عند ناس الفاء الا من امن الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء ضعفي بما عملوا وهم في الغرفات امن وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم بالتي تقربكم عند ناس الفاء الا من امن الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بنا عملهم وهم في الغرفات امنون وما اموالكم ولا اولادكم بالَِّ تُقّبكمْ بالَِّ تُقّبكمْ عن دَنازُلفَ إلاا منَنْ آمن إَِّا مَنْ آمنَ وَوعمِلَ الصالحَا فَأولائِكَ لَهُ جَزَاءظْف بِنَاعَِ وَهُم في الغُررفاتِ آمِن والذينَ سعوسَح والذين يَيسعونَ فيِي آياتنا معاجزين اولائك اولائك في العذاب محضرون والذين سعوا والذين يسعون في آياتنا معاجزين اولائك اولائك في العذاب محضرون والذين سعوسَح والذين ييسعونَ في آياتنا ماجسينهُ أائك في العذابِ مخظَر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 قُل إِنَّ رَبِّي بِصُورِ رِزْقٍ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُمْ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدوا العيون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول, ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدوا العيون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 قالوا سبحانك انت ولي ينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم قالوا سبحانك انت ولي ينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون قالوا بَلْ لا لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا نَّ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا بَلْ لا لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا نَامٍ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بَلْ لا لَا يَمْلِكُ بَعْضٌ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابًا نَّ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٍ قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا اثم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا ان هذا الا سحر مبين وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قِدْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قِدْلَكَ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 وَكَذَّب الذيينَ م قَضلهمم وَماَا بَنغُ مِ عشرَمَا آتَينَهُم فكَذذَّبُ رُسُل فَكَييفَكَانَ نَكز وَكَذَبَ وَلَئِنْ نَمَا اعْبُدُونِ بِوَاحِدٍ أَن تَقُولُوا لِلَّهِ ثَنَاءً وَفُرَادَا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شديد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 قل ما من أجر فهو لكم إن إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما من أجر فهو إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْدُثُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْدُثُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْدُثُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ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 قل إن طللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل إن طللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إن انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واقذوا من مكان قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واقذوا من مكان قريب فلا من مكان قريب وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِلٍ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِلٍ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَالُوا وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِلٍ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْتَذِحُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْتَذِحُونَ وقد كفروا به من قبل وقد كفروا به قبل ويقتفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتمون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 الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم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 ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُونَّكُمُ فلا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُونَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ يياأَهَ النَّاسُ إِ وَعدَ اللَّهِ حَققُ فَلاَا تَقُروَّكمْ فَلاَا تَقُروَّكُم الحيةُ الدُّمْيا وَلَا يَقُرو نكُمْ بِلهِ الغَرُو أَُهََّ سُ إَِّ وَعدْدَى اللَّهِ حَقّ فَلاَا تَغُروَّكُم فَلَا تَغُروكُم الحَيَةُ الدُميام وَلَا يَغُروكُم بالِلَّهِ الغَرُو إنِنَّ الشَّيقَانَ لكُمْ عَدُ فَاتَّخِذُهُ عَدُام إنِماَا يَدُلُوا حِزْبَهُ لَكُونوا مِن أَصْحَذِ السَّعيد إن الشَّيقَانَ لكُْعَدُم فَتَّغِدُهُ عَدُام إنِما يَدُروا حِزْبَهُ لَكُونوا مِنْ أأَصْحَالِ السَّعيد إنَّ الشَّيْقَانَ لُ عدون فَاتَّغِدُهُ عَدُام إنِماَا يَدُروا حِزْبَهُ لكُونوا مِنْ أأَصْحَاد السَّعيد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 119. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 110. أفمن سين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء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 إ الله عم بماَا يَصْنعون والله الذي رس خَفَةُثير صحابًا فسقُناهُ إلى بلد والله الذي أسيا حفَةثير صحابًا فسقناهُ إ بلدٍ ميت فحينا بِِ الأررضَ ب موته كَذلِلك نشور والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد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 من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور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 الله خَلَقَكُم مِن تُرَابِثَُّ مِن نُطفَة ثمُ جَعَلَكُمْ أَزْواج وَماَا تَحْمِلُ مِنْ أُث وَلا تَبَع إلَّا بعلمِه وَمَا يُعَّر مِن مُعََّرون وَل يُ قَصُ مِن عُمُرِهِ وَلَا يقَصُ مِن عُمُرهِ إللاا فيِي كِتَاب إ ذَِكَ علىى اللهَّ يَسير.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 وما يستو البحران هذا عذ فرة سائق شابُ سائغ شابُ وَهذا مِحجاج ومنن كل تأكلون حم قم ومنِن كل تأكلونَ لَحم طرًا وَسقلجون خلة تلبسونها وَوتفُلك فيه مافر للتون من فضله ولعلكم تشكرون ما يو البَحران هذا عذ فرة سائق شادُ سائغ شاب وَهذا مِحجاج ومنِن كل تأكلون لَحمقرام ومنِن كل تأكلون لَحم قرًا وَسخجون خلة تلبسونها وَوتَرَفُلك فيهِ مافر للتبتون من فضله ولعلكم تشكرون وما يستوي البَحران هذا عذ فرة سائق شاب سائغ شَابُ وَوهذا مِحجاج ومنن كل تأكلون لحم قام وَمنِن كل تأكلونَ لَحم طًا وَستقرجون خلة تلبسونها وَوتفُلكَ فيه مافر للتبتون من فضله ولعلكم تشكرون يولِج الليلى فَّهار النهار وَيولجُ النهارَ في الليل وَسَخَ الشَّممسَ وَالخَمَرَ كلُّ إ يجريل لأأَجٍ مسَمام ذَكُم الله ررببّكم له المُللك ذَالِكم الله رَبّكم له المُللك ذَِكُ الله رّكم له المُلك والَّذين تدرونَ مِن دُونهِ ما يَمكُونَ موقِطمير يولج الليلى فَّه ل وَيولج النهارَ في الليل وَسَخَ الشَّممسَ وَالخَمَرَ كلُّ إ يجريل لأأَجٍ مسَامذَِك الله رّكمُم له المُللك ذَِكم الله رَبك له المُللك ذك الله رّكمم له المُلك والَّذين تدرونَ مِنذُونهِ ما يَمكون موقِطمير يولج الليلى فَّهار النهار وَيورج النهارَ في الليل وَسَخَ الشَّمسَ وَالخَمَرَ كلُّ يجريل لأأَجٍ مسَامذَِك الله رَبّكُم له المُللك ذَِكم الله رَبكم له المُلك ذِك الله رَبّكُم له المُلك والَّذينَ تدرونَ مِن دُونهِ ما يَمكَ موقِطمير إ تَدُُهُم لا يَسمَرودُ عَك وَلَ سَمِرُ مَ استجابُوا لك وَيَوْمَ القياامَة يَكفرُرُونَ بِشِركِكمْ وَلَا يُنَبّعكَمثلث خَبج إ تَدُُهمم لا يسمَعودُ عَك وَلوو سَمِرُ اسَجابوا لَكمْ وَيوم الْ القياامَةِ يَكْفرُرونَ بِشِركِكمم وَلَا ينَبّعكَمثلُْ خَبج.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 يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله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 ومن تزكى فانما يتذكر ا ومن تزكى فانما يتذكر نفسه والى الله المصير وما يستوي الاعمى والبصير ولا تزر وازرهن يزراء اخرى تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قوام انما تنذر الذين يخشون ربهن بالغيب واقاموا الصلاه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه وَمَنْ تَزَكَّ فَإِ ماَا ييتَزَكالُ إِ وَمَنْ تَزَكَّ فَإِماَا يتَزَكالِ نَفْسِهِ وَإِلَى اللهَِّ المَّصب وَماَا يَسْتَوِ الْ الأأَعْمَالبَصير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 وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا ما يتزَكالُ وَإِلَى اللَّهِ المصير وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالبَصير وَماَا يَسْتَو الْ الأعحْمَ والالبَصير وَماَا يَستتَو الْ الأعْم وَالبَصير وَماَا يَستَْو الْ الأأَعْمَا والالبَصير الأغْضُل مادُ وَلَوْ ظِلٌّ وَلَلْفَرورُ وَلَوْ ظِلٌّ وَلَلْفَرورُ وَلَوْ ظِلٌّ وَلَلْفَرورُ وَلَا, ولا, ولا, ولا, ولا, ولا وما يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَنْ يُشَاءُ وَمَا أنت بمسمع من في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 إِا أَْسَلناكَذِالحَقِّبَ شيرَُ وَنَذير وَإِممِنْ أَُّةٍ إِلَّا خَلَ فيِيهَا نَذِي إِا أأَْرسَلْناَاكَذِ الْ الحَقِبَ شيرَ وَنَذير وَإِم مِنْ أَُّةٍ إِللاا خَلَ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 ثُمَّ أَخَذْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء؟ فاخرجنا به فاخرجنا به سنرى تن مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها ومن جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغراب يسود الم ترى ان الله انزل من السماء ماءا فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ومن جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب يسود ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به فاخرجنا به فنرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب وَمِنَ النَّاسِ وَالْجَوَارِ الْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ وَمِن النَّاس وَالزَّوَ بِ وَالأَنعامِ مختِْفٌ الألوانوا كَذَلِكَ إما يَخْشَ الله مِنْ غبَاده الأُلَمَا كَذَلِلكَ إماَا يَخْشَ الللهه مِن غِبادِه الأُلَمَا إما يَخْشَى اللهَّه منِنْ غبَاده الأُلَمَا إ اللهَّه عزيزٌ رَفُون وَمِنَ الناسَّاس وَالزَّوَّ وَالأَعامِ مُخْتَِفٌ الأوان كَذِلكَ إما يَخْشَ الله منِن غبادهعُلَم كَذَلِلكَ إما يَخشَ اللهه منِن غِباده الْلَم إما يَخْشَى اللهَّه منِن غباده الأُلَم إ اللهَّه الله عزيزٌ الرَفون إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رزقناهم, رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يُرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا منا رزقناهم سرا وعالانيا وانفقوا منا رزقناهم سرا وعالنيت يرجون تجاره لن ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا وانفقوا منا رزقناهم سرا وعالانيا وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيت يرجون تجاره لم تنته ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من 129. إنه غفور شكور 120. ولیوفیهم اجورهم ويزيدهم من فضله 121. ولیوفیهم اجورهم ويزيدهم من فضله 122. ولیوفیهم اجورهم ويزيدهم من umn <تصفيق> 4. الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بسيط curso 18. الذي أوحينا من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بسيط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 جََّ تُعَن ييدخُلونها جَّ تُعَن ييدخُلونها يحلَّون فيها منْ أساورَ من ذهبَ جَّ تُعَن ييدُخلونهاَا يحلَّون فيها منِنْ أساورَ من ذهب وَلُقلْلآام وَِذسُم فيها حرير. جََّ تُعَن ييدُخلونها جَّ تُعَن ييدخُلونها يحلَّونَ فيها منِنْ أسااو من الذذَ جَّ تُعَن ييدخلونها يحلَّونَ فيِيها منِنْ أساوَ منِ ذهب وَلُقْنآام وَلباسُم فيها خر. جَنَّ تُعَدن يدُخُلونَها جَنَّ تُعَدنِي يَدُخُلونهاَا يحلَّونَ فيِيهاَا مِنْ أأَساورَ من ذَذاَ جََّ تُعَن يَدُخُلونَهاَا يُحلَّونَ فِيهاَا منِنْ أأَساورَ منِنذَهَب وَلُقْلُآام وَلِذاسُم فيِيهَا خَرير وَقالوا الحَمْدُ لللههِ الذيذ اذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور <تصفيق> الذي اهل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لؤم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 وَهُمْ يَصْطَِخونَ فيِيها رَّنا أأَخِْرجِنَا نَعمل صالحام وَهُمْ يَصْطَِخونَ فيِيهاَا رَناَا أخرجنا نَعمل صالِحًا غَيْيرًا الذي كُ نَعمل أَلَم نُعَِّركُمَّ ييتذكَ فيِيه مَ تَذكر وَجَ أكُمذِي فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ مُنذِرٌ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ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 يَدُوقُونَ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 فَمَنْ كَفَرَفَ عَلَيْهِ كُفرْرُهم وَل يَزيد الكافِرِينَ كُفرْرُهُمْ عدَ رَبِّم إللاا مَقتَام وَلَا يَزيد الكَافِرينَ كُفررُهُم إللاا خَسَارم هو الذي جعللَكُ خَلَائِفَ فِي الأرض فَمَنْ كَفَرَفَ عَلَيْه كُفرْرُهم فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتام ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتام ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا الارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الأرض ام لهم شرك في السماوات اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه بل ايعد الظالمون بعضهم بعض ور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 مِنْ بَلَئِ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا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 إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا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 أقسمَموب اللجههدَ أيمانهمم لاإِ جأَهُ نذير لإِ جَ أَهُم نذير لاكون أَهد منِن إاحدَأُونَم فلَما جأَهُم نذير ما زَادَهمم إِلاا نُخورام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 وَلوو يُؤآخِذ اللههُم الناسَ بِمَا كَسَ مَا تَرَكَ على ظَهْرِهَا وَلَو يُؤخِذ الله الناسَ بِمَا كَسَبُ ماَا تَرَكَ علىى ظَهْرِهَا مِندَِّ وَ وَك يؤخِرهُم إ أَجَل مسَّ وَ يُؤخِرهُم إ أَجَل مسَم فإذا وَمَنَ جَاءَ أَجَلُهُمْ فإن الله, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا وَلوو يآخِذ اللهم الناسَ بِمَا كَسَ ماَا تَركَ على ظَهرِهَا وَلوو يؤخِذ الله الن سَ بِمَا كَسَب ماَا تَرركَ على ظَهرهَا مِن وَ وَ يؤخِهُم إ أَجَسَّ وَ يؤخرِرهمم إ أَجَلسَم فإذاَا ج وَمَنْ شَاءَ أَجَلُهُمْ فإن الله, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا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 وإن شاء أجلهم فإن الله, فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يسين بسم الله الرحمن الرحيم يسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم والقران الحكيم والقران الحكيم انك لمن المرسلين انك لمن المرسلين انك على صراط مستقيم على صراط مستقيم على صراط مستقيم تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا فَهُمْ غَافِلُونَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ لِدُنْ ثَر قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَقَدْ حَقَّ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 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ كُلِّ جِهَةٍ حِصْنًا مَّن يَتَّبِعْ شِطَايَنَا يُهْلِكْ وَمَن يَنظُرْ إِلَىٰ أَثَرِنَا ۙ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَمِنْ كُلِّ جِهَةٍ حِصْنًا مَّن يَتَّبِعْ شِطَايَنَا يُهْلِكْ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 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنثرهم لا يؤمنون إنما تنثر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنثر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم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 إنِ نَحْنُ نَح الْ المَوْوتَ وَونَكتُبمَا قدم وَآثَارَهُم وَكُل شيء أَحْصَيناهُم فيم مِن مُبين إِن نَحْنُ نح الْ المَوْوتَ وَونَكْتُبمَا قدم وَآثَارَهُم وَكُل شيء أَحْصَيناهُ فيئم مِن مُبين وَضْرِبلَهُم مثَلًَا أأَصْحَذ الْ القَريَةِ إجأَه المُؤْسَلون وَضْرِبِهُم مثَلًَا أأَصْحَذَ الْ القَريَةِ إج أَه الْ المُعْسَلون وَظضرِبِهُم مَثَلًَا أَصْحَذَ الْ القَريَةِ إج أَه الْ المُعسَلون إذْأَرُسَلْنَا إلَيْهِ مُثْنَيِْ فَعَزَّزْنَا بثالِث فَعَزَّزْنَا بِثالِثٍ فَقالون إِا إذْأَرُسَلْنَا إلَيْهِ مُثْلَنِ فَكَدذَّبُهُماَا فَعزَّزْنَا بِثالِت فَعزَّزْنَا بِثالِثٍ فَقالَاون إا إلَْكُمْ فَعَزَّزْنَا بثَالِثٍ فَقالون إِا إلَْكُمْ مسَلون قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ما أَنتُم إللاا بَشَر مِثناَا وَمَا أَنزَلر الرحْمَُوا مِن شَيٍ إ إن أَْنتُم إللا تَكذِدون قالوا رَبّناَا يَع إِا إلَكُم لَمُسَلون قالوا رَبّناَا يَع إا إلَكُم مُسَلون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين وما علينا الا البلاغ المبين وما البلاغ المبين قالوا ان تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم, وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا ان تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا قائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون قالوا ان اتطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمننكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا قائركم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 وجا من أقصل المدينة رجل ييسع ف يقومقال يقوماتبعع المسينوج من أقصل المدينة رجل يع ف يقومقال يقوموماتبع المسلينوج من أقصل المدينة رجل ييسع ف يقومقال يقوماتبع المسلين إ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 وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي الذي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنَا الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنَّا شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِ عَنَّا شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا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 فَلْفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا ليت قوم قيل دخولي الجنه قال يا ليت قومي يعلمون قيل دخولي الجنه قال يا ليت قومي بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين بما غفر لي وجعلني من المقربين بما غفر ربي وجعلني من المقربين